واعبُدُ اللَّهِ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ 119. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا